أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظلاله عَلَيْهِمْ اليمين يَمِينٍ وَالشَّمَائِلِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سجدا لله وهم